يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله وربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا إليه مرجعكم جميعا وعد الله حق إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم, وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والذي جعل الشمس غياه والقمر رواه وقدره منازل وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون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 وقم أنبها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك ما أواهم النار أولئك ما أواهم النار بما كانوا يكسبون الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات نعيم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 ثَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي قُبَيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ عُدْرُهُ وَهُوَ مُرْكَنٌ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّ ۚ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ولقد أهلتنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رُسُلُهُم بالبينات وجاءتهم غسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي الخومة المجرمين ثم جعل لكم خلاء ففي الأرض من بعدهم لنوذرك كيف تعملون وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لخالقنا قال الذين لا يرجون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 قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عَمَّا يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفون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 حتى إذا كنتم في الفلك وجرن بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءت هاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وجاءهم الموج كانوا ظنوا أنهم أحيط بهم دعوة الله دعوة الله مخلصين له الدين لئن أجتنا من هذه لئن أجتنا من الشاكرين فلما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 إنما مثل الحياة الدنيا كما إن انزلنا كما إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاختلط به الأرض مما يأكل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض خوفها وزيّنت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا أتاه أمرنا فجعلناها حصدا فجعلناها حصدا كألم تغنى بالأمس كذالك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام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 والذين كسبوا السيئات جزاؤ سيئة بمثلها وترهقهم ذل ما لهم من الله من عاصم ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشية وجههم قطعا من الليل مظلما Una aṣḥābu an-nāri hum fīhā ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم فزيلنا بينهم وقال شركاءهم ما كنتم إيانا تعبدون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 أو المي يرزقكم من السماء والأرض أمي يملك السمع والأبصار أمي يملك السمع والأبصار ومين يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون كَذَالِكَ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ الحق فَمَا ذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱضْلَٰلٌ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا۟ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قل هل ميا شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل لله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا توفكون قل هل ميا شركائكم من يهدي إلى الحق وَلِلَّهِ يَهْدِي لِلْحَقِّ فَمَن يَهْدِ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَم مَّن لا يَهْدِي أَمَّن أم لا يَهْدِ إِلَّا أَن يُهدى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُم إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّمَنَ لَا يَبْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنَّ ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وتفصيل الكتاب لا عيب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراء؟ قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعت ودعوا من استطعت من دون الله أنقذتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيقوا بعلمه ولم ما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم تَأَمَّلْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِن كَذَبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَن تُبْرِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَن بَرِئُم مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِن هُم يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ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 سَأَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِمن ل ننجََّكَ بَعْ الذي نَعِدُهُمْ أََْكَوفَّيَّكَ فَإِلَنا مَرجِعُون فَإلَناَا الله مُشَهيدٌ مَا يَفْعن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 قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا مِنْهُ منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به آل آن وقد كنتم به تستعجلون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 مغفرة من ربكم يا أيها الناس قد جاءتكم نعمة من ربكم وشفاء وشفاء لما في الصدور وهدوء ورحمة للمؤمنين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 وما تكونون في شأنه وما تتلون منه من قرآن ولا تعملون ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا إذ تف فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذروة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر, ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين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 وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءً إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهارا بصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون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 كاذبا لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا نرجعهم ثم نذيقهم العذاب ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وَتْلُ عَلَيْهِنَّ نَبَأَ النُّوحِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلِمَ اللَّهُ تَوَكَّلْتُ فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إليه ولا تنظرون.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 وَجَعَلْنَا هُمْ خَلَافَفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَأَوْزُغْ رَكِيفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل فذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه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 فلما ألقى قال موسى ما جئت به السحور إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره قومه على خوف، على خوفٍ يفرعون وملئهم أي يفتنهم.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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء آل قومكما بمصع بيوت وجعلوا بيوتكم قبلا وجعلوا بيوتكم قبلا تو وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين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 قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأطبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدا حتى إذا أدركه الغرخ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل مِنَ من المسلمين الآن آل آل وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين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 فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إِلَّا قوم يونس لم آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا إلى حين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 اس وان كنتم في شك من ديني فلا اعبد فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله ولكن اعبد الله الذي توفاكم وامرت ان اهون من المؤمنين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 واتبع ما ينحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين